لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنه أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحكبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لي إن كان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف ورب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتضاء مرضاتي تترون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ظل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الْقِيَامَةِ يصل بينكم والله بما تعملون بطير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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقتقوا إليهم إن الله يحب المقتطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم <تصفيق>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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمون اجورهن ولا تمسكوا بعظم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يسرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمغتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببغتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن والتغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تكثوا ولا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبر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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قَالُوا هذا سحر مبين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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنديكم من عذاب أليم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 فأيدنا الذين آمَنُوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يسبح لله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بَعَثَ فِي الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم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 مثل الذين, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بسَمَّتَنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَاذْكُرُوا من اللَّهِ الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قُلُوبِكُمْ قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله وَإِذَا الرازقين أَوْ قَائِمًا قُلْ مَا اللَّهِ مِنَ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاببون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 قاد لهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم, لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون دواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم دواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.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 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاترون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني رَبِّ رب لولا أخرتني إلى أجل طيب فأصدقواكم من الصالحين.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 فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحلوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسن من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والان لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 وئن لضيّف عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن وَإِن كن حَمْلٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فادون اجورهن واتمروا بينكم بمعروف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 وكأي من قاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعزبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب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 إن تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أسواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانفات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا راه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمنا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين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 ثم ارجع البقر كرتين ينقلب اليك البقر قاسيا وهو حزين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين, للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأجروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أأمنتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاطبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد أو يروا إلى الطير فوقهم صافاته ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما إنه بكل شيء بسيط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 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يفطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون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 فلا تطع المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذَلِكَ أن كان ذا مال وبنين إِذَا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغتوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وودوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب بالحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولونه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين الحاقه ما الحاقه وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه